أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة من بل إن يعدوا الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن من أحد من بعد إنِهُ كانَ حَليمًا غفُور وَقتَ بِلههِ جَهَدَ أيمانانهِم إ ج أَهُم نذهر لا يكَُّ أَهذ مِن شْدَأُمَم فَلََّا جَ أَهُم نذم م زَادَهُم إِللاا نُخور في الأْرض وَمَكرر الس